فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَلْيَسُحْظًا مِمَّا ذُكِرَ بِهِ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 مِنْ أأَجلذِك كَتَبنَ عَابنِي الصرلَ أنهُ مَنْ قَتَلَ نَفسهُ بغَيْرِ نَنفسْسأَهُ مَنْ قَتَلَ نفْس بغَْرِ نَنفسْس أَوْ فَسَاد فيِي الأرضفَكَ مَا قَتَلَّ سَجعَاب وَمَن نَّحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ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 سِيرُهُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا الأرض الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظلمه وأصلح فإن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 الله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم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 فِالْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا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 وَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 إِلَى اللَّهِ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ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 يجاهدون في سبيل الله وَلَا يخافون لوم تلائم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويقومون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 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يُحِبُّ المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا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 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رسلا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 يرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما النار, النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله, إلا إله هُوَ عَمَّا يَقُولُونَ لَأَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّالْمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّ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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن اللَّهُ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم مَتَّخَذُوهُم مَّوْلَىٰ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَرَى مِنَ الدَّمْعِ مِّنْ وما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 الأيمان. فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوزط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابَ صاح هو الاذلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَأَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات جناح في ما طعموا اذا ما تقوا وامنوا اذا ما تقوا وامنوا وعملوا الصالحات فمتقوا وامنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبلوا انكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم لا يبلوا انكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه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 جَزَاءُ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيٌ بَالِغَ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 لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونه وما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان رتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ان اذا لمن الاثيمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اثْنَيْنِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا انَّا ذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن ترد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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قالَا الحَوَالونَ يَعي سَبَنَ مَرم يسْطير رَبّكَ يونَزِل عَلين هل يَسْطير رَبّكََزِن عَلَنَ م عِدَةَِّنَ السَّماء قال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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن وَمِنكُمْ فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللهِ أُعَذِّبُهُ وَاحِدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ لَا سَتَّخِذُونَ وَأُمّ يَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ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 لهم فانك أنت العزيز الحكيم